وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يشتغون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعثا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبون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 لولا كتاب مِ اللهَّهِ سَبَقَ لََ السَّكُ فيِينَا أَخَلْتُم عَذاابعَوين فَكُل مِا غَنتُم حَلَ لَطَب وَاتَّقُ اللهه إ اللهَّه الله غَكُور ال الرح